بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي لم ملك السماوات والأرض ولم يتفذ ولدا ولم يتخذ ولده و لب لَهُ شريك في الملك وخلق كل شيء فقد رغ تقدير ووتخذوا من دونه آلهه لا يخلقون لا يَمْلِكُونَ موتا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا وقال الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَا إِلَّا إِذْ كُنِ اِذْ تَرَاهُ وأعانه, وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمُنَا ود جاءوا المأذون وزروا وقالوا أزبطي لو ولنك تتبها إكتتبها, اكتتبها في لا عليه بكرته وأصيلا قُلْ إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَقَالُوا مَا لِيَ آذَرَ رَسُولًا يَقُولُ اطْعَمَا يَقُولُ اطْعَمَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَارِ ایلیه ملک فیقون معه نذیرا او یلقا ایلیه كنز او تقون له جنة یا کن بنا وقال الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مس فَتَالَفَ ضَلّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ أَجْعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي الكذب بالساعة واعتدى لما كذب بالساعة سعيرا. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا سمعوا لهات وَإِذَا أُلْقُوْوَ مِنْهَا مَا كَانَوْا ضَيْقَ أم جنة الخلد التي أعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا ویوم نحشر و ما یعبدو دون الله ویوم نحشر و قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباء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 كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لَسْوًا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ لِبَعْضٍ فِي تَدَنَّى تَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ لقد استكبروا في آفوسهم وعتوا نتوان كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى لا مشرا يوم اذل للمجرمين. ويقولون اجر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 انقلو واقسم مقيلا السماء بالظلام ونزل الملائكه تنزيلا قَوْقُ السَّمَاءُ بِالغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بالغمام يدين الحق للرحمن وكان يومئذ على الكافرين عسيرا ويوم يعظم الظالم على يديه ويوم الظالم على يديه نبيلا ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتي ليتني لم اتخذ فلانا خليلا يا ويل خذ خب بلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إذن نقوم تأخذ هذا القرآن مهجورا، وكذلك زعلنا لكل نبي إن عدوهم من المجرمين، وكفى بربك هادي ونصيرا، وقال الذي. وَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا كَذَلِكَ لِنُثَبْتَ بِهِ فُوَادَكَ وَرَبْتَ اللَّهُ وَلَا يَتُونَكَ حق و احسن تفسیرالذين يمشون على وجوهي مو إلى جهنم اولاء الذين ينشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا الذَّبَاءِ لَا الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَجْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمْ مَا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَاعْتَذْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا لَّيِّما عَادٌ وَثَمُودُ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له لمثال وكلا تبرنا تذبيرا ولقد توع على القرية التي أمطرت مطر فَلَمْ يَكُونُوا يَرَونَهَا بَلْكَانُ لَا يَرْجُونَ نُشُوراً وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّهُ تَخْذُونَكَ إِلَّا هُزُوَنَهَا ذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إن كاد ليضلنا عن آليتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ضل سبيلا أرأيت من اتخذ إله فَتَتَكُونَ عَلَيْهِ عليه وكيلا أم تَحْسَب أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ يعقلون يُؤْمِنُ الَّذِينَ كَانَ لَهُمْ ذِلَّةٌ وَالْأَغْنِيَاءُ كَانُوا يَظُنُّونَ إِنَّهُم اضل سفيلا الم تر الى ربك كيف وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا الذات ميتا ونسقيهم مما خلقنا انعما وامسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليبذكروا فابا اكثر الناس الا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهازا كبيرا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحُ نُجَادٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْذَخًا وَحِجَرًا مَحْجُورًا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 ب سبيله، وتوكل على الحين الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفاه به بذنو خبيرا. الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل بي قبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اسْجُدْ لِلرَّحْمَنِ قَالَ قَالُوا, قالوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ بارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار وخلفة لمن يرد ان يذكر لمن راد أن يذكر أوراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما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 سَلَتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا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 وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا لَمْ يَفِرُّوا عَلَيْهَا صُمٌّ وَعُمْيَانٌ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ ربنا أقبلنا من الزواجنا وذريةنا ربنا أقبلنا من الزواجنا وذريةنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما